ان سي سهروا وم في ما اشتهت ان فوسم خالدون لا يذون هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ ூல் يَوْمَ தூயுமுல்வி تَمَاءَكَ طَيِسِجِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَ وَعْدَنَا عَلَيْنَا إِنَّ كُنَّ فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فَإِنْ تَنَاوَلُوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ ادْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ فَأَنذِرْ قَرِيبًا أَمْ بَعِيدًا إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعِلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان